كلح ان ملامح الوش بتتشوه العين والودن وملامح الوش من العتاب بتتشوه الكلح ان ان من شده الم الانسان ساعات يجذ على اسنانه قوي ويرفع شفته لفوق وينزل ثاني لتحت يبقى ده كلح من شده الالم اللي هو فيه وهم فيها كالحون تخيلوا ان يبدا المسخ في الاخره ولا اعذ بالله في النار للبهائم لانهم كانوا مساقين من الشيطان زي البهائم وفي وسط الخوف ده كله وفي وسط الكلح وفي وسط لفح النار وفي وسط صفعات الفنت اللاعب على وجوههم وعلى اجسادهم وفي وسط الاستواء جواه شوي النار وفي وسط العذاب ده اه وفي وسط المفاجئات المتتاليه الم تكن اياتي تقلى عليكم فكنتم بها تكذبون الم تكن اياتي مين اللي بيتكلم ربنا الملك بيكلم مين بيكلم الناس اللي في النار هم هم كانوا يئسوا خلاص وبيتجروا العذاب فجاه يلاقوا ربنا بيكلمهم يعل القذيلاء المهانه عذاب اشد من كل عذاب النار اللي هم فيه والعذاب الله عذاب اشد من كل العذاب المادي البدني اللي هم فيه ولكن ده ده ربنا بيتكلمنا ده ربنا بيخاطبنا دلوقتي يعني يعني لسه في امل بما ان ربنا بيتكلمنا ممكن يغفر لنا يبقى لسه في امل يبقى نحتاج ان نحتاني يبقى نرجع نتضرع لربنا ثاني الم تكن اياتي تقلى عليكم فكنتم بها تكذبون يبدا بقى الامل ينبعث في قلوبهم ثاني الالم البائس فيبدا يصرخوا لله سبحانه وتعالى قالوا ربنا ربنا اللي طالع بجوار ربنا اللي مش طالع كده زي ما احنا بنقراها ربنا غلبت علينا ده بيجقروا قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون هو اللي بيتكلم هنا مين اللي بيتكلم مين يا جماعه اللي بيتكلم واحد ده اللي بيتكلم اهل النار كلهم الملايين والمليارات اللي في جهنم ولعنه بالله طب بيتكلموا في نفس واحد لا ده كل كلمه من دي ناس من الناس بيقولوها كل واحد من دول دلوقتي في زنزانه محبوس في جهنم ولعنه بالله وقد يكون نمسوخ لمشهد ومشاهد الحيوانات وهم بيستغيثوا بالله ربنا قالوا ربنا غربت علينا شكواتنا دي المجموعه دي بتقول كده فربنا اخرجنا منها دي المجموعه دي بتقول كده وكنا قوما ضالين دي المجموعه دي بتقول كده فان عدنا في لو فاليمون دي المجموعه دي بتقول كده وكله داخل في بعض وكله صراخ وداخل في بعضه وكله صياح وداخل في بعضه واستغاثه داخله في بعضه قالوا رب انا غلبت علينا شكواتنا من اجمل الاقوال اللي الواحد قرا في التفاسير فغلبت علينا شكواتنا قال لك اي غلب علينا حسن ظننا بانفسنا وسوء ظننا بالاخرين يعني ايه ما هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله اهو بقى يا جماعه انه كان فاكر انه كويس انه ضيعوا ان فاكر ان بينه وبين ربنا صله النهاردة كل الصلة بتتقطع ليه لانه هو كلام كان صلة ما بنية على كلام ما لهاش اي اعتبار عند الملك سبحانه وتعالى كان مغرور بالله كان بيحسب انه كويس كان بيحسب انه قريب ربنا ده في الدنيا فحسب ان كل ده حب من ربنا ليه كان بيكلم فكدب الكتبة وصدق نفسه ايه و هتقولي نفسي بقى كويس ايه و هتقولي نفسي ارضوا ربنا لأ اشتغل ارضوا ربنا باللي انت تعرفه ابقى كويس على قد ما تقدر ما حدش نوح ع ربنا غلبت علينا الشكوات وانا يعني ايه يعني قضاء وقدر يا رب كان قضاء وقدر يا رب انت قدرت علي ان احنا ما بنهل النار ده ده ناس تيجي تقولي الكلام ده الثانيين يقولوا وكنا قوما ضالين كنا ايه كنا ضالين لا اه كنا قوما يعني ايه قوم القوم الطعن كلهم كانوا كده البلد كلها كانت كده واحنا كنا نعمل ايه؟, رب. رب ايه؟ نعمل ايه يا رب يا رب بنت سنه وتقول لي يا رب كل البنات كانوا كده يا رب بنات الجامعه كلهم كانوا كده يا رب شباب النادي كلهم كانوا كده يا رب كل الموظفين اللي كانوا معايا في الشغل كانوا بياخدوا رشوه وانا مالي وانا اعمل ايه يا رب الاعلام كله كان كده والبلد كلها كانت كده وانت هنعمل ايه يا رب يا رب هو احنا احنا طلعنا لقينا المجتمع كده مجتمع كله كان فساد وكله كان ضلال وكله كان شهوات هنعمل ايه كنا نقدر نفصل عن دور ازاي كنا نقدر نقاوم تيار المعصيه اللي في المجتمع ازاي كل واحد بيتحقق عند ربنا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اخرجنا منها خلص خرجنا منها بس يا رب فإن عدنا فإنه ظالمون قاعدين يستغيثوا هما قاعدين الاول استغاثوا بمالك ليغض علينا ربك بالمؤمنين افضوا علينا من الماء بالملائكه اللي خزنه جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب اخر واحد لجا له في النار هو ربنا زي ما كانوا في الدنيا اخر حد بيلجأ له هو ربنا المؤمن كلمه رب دي اول كلمه في حياته مش بيجي عند الموت يقول رب فرعون لا مش بيجي هنا يقول ربنا قال داو من وقف الدنيا وبيقول يا رب كلمه يا رب ديت على قدها على قد فتح ربنا عليكي على قدها على قد صلاتك بربنا سبحانه وتعالى امراه عمران شوفوا رب اني نظرت لك ما في بطني محرره رب اني وضعتها انثى ربنا قبلها قال ايه ان الله اصطفى ادم وروحا واله ابراهيم واله عمران يعني ايه الاصطفاء لبتوع اهل كلمه يا رب على قد ما هتقولي يا رب على قد ما يفتح عليكي على قد ما تقولي يا رب على قد ما ربنا هيصطفيك ويختارك انما ربنا اخرجنا منها فان عدنا اندل الشك يعني ما يمكن نبقى كويسين برضه لسه برضه لسه كل ايات القران الثانيه مش كده مش كده يا جماعه كل ايات القران الثانيه فنكون من المحسنين فهنعمل وهنسوي وهنقطع صلوات الصلاه يا رب انما ده هنا إن كان واحد مغرور في الدنيا بالله فهو لسه لغايه الوقت ولا عنده بالله لغايه الوقت لسه مش قادر يستوعب اللي حصل فان عدنا مش فان عدنا لا فان عدنا فان ظالم ولو ما اشتغلناش هنبقى خلاص بقى الحجه خلاص علينا يا رب ولا اعوذ بالله يجي الرد من ربنا سبحانه وتعالى قال اخصؤوا فيها اخصؤ كلمه رهيبه الخصق ده يعني يخرسه الخصق ده يا جماعه صفه من صفات الكلم لما الكلب مقرفص المهانه بقى بتيجي ورا بعضها اهو لما الكلب يجي يتمسح في ناس يومه تربينه وبعدينه يبقى كلب خاص يعني اترموا رميه الكلاب في جهنم كلاب طب يا رب ليه يا رب فصلتهم بكلاب يعني الوقت الكلح كان صفه من صفات البهائم والمواشي الوقت الخاص صفه من صفات الكلاب ليه يا رب وممكن يكونوا اتمسخوا كلاب ساعتها ليه يا رب يبقوا كلاب جهنم ليه يا رب يبقوا في الاخر اتمسخوا كده عارفين ليه لان الكلب انتحمل عليه يلهف او تطق يلهف كانوا ماشيينها حاسوا زي الكلاب وراء الشهوات بيلهثوا شاب ماشي يلهث وراء كل في طبع عديه واحد ماشي يلهث وراء كل برج جديد طالع ولا عربيه جديده معديه ولا موبايل جديد واحده ماشيه تلهث وراء كل موديل جديد ولا بنطلون جديد ولا واحد ماشي يلهث وراء كل فلوس من حرام او حلال واحد ماشي يلهث لهثان كانوا بيلهثوا زي الكلاب وراء شهوات الدنيا النهارده يبقى اهو بيلهثوا برضه زي الكلاب في الاخره ولا اعوذ بالله ولانك يا جماعه الناس دي حرب ضد ربنا ان انت كانت الكلمنجيه لما كانت بتشوف الناس الصالحين اللي بحق وحقي تريقوا عليهم ويسخروا منهم اه في التخصمهم سخريه حتى امساكم ذكري في نفس الايات يا ترى فيلم كذا اللي عمله الممثل فلان الفلان هو بيطرح على الملتزمين والملتعنين والمنقبات يا ترى كان بيصلي العصر ساعتها حتى انفككم ذكرى تعب وطلعت روحهم في التريقة على الملتزمين وكان لسانهم ده لسان ما شاء الله طول كده اهو كان ممكن يحولوا اي حاجه نكته ممكن يقلبوا اي حاجه نكته ممكن يحولوا السجود لنكته يضحكوا الناس عليها زي ما المشركين وقفوا يضحكوا على سجود النبي عليه الصلاه والسلام قدام الكعبه ممكن يركتوا على اي حاجه كان لسانهم طويل كانوا بتوع كلام فعلا كان لسانهم ده فظيع فكانوا بيعرفوا يتكلموا فالنهارده جايين فربنا بيقول اخفئوا فيه كنتوا عاملين زي الكلاب المسعوره المفلووعه على اهل الحق النهارده اخفئوا واترموا رميه الكلاب في جهنم اخفئوا فيها ولا تكلمون دي اخر مره هيكلموا ربنا سبحانه وتعالى اخر مره هيكلموا ربنا خلاص يا جماعه ده الحوار الاخير ده الحوار الاخير دي استغاثه من العالم الاخر ليس بعد استغاثه خلاص ولا تكلمون ممنوع الكلام بعد كده انه كان فريق من عباد يقولون ربنا انه كان في ايه اه كان فريق هما قالوا وكنا قوما ربنا بيرد عليهم كنا قومه الدنيا كلها كانت كده قال لهم لا ما كانش المجتمع كله كده ما كانتش الدنيا كلها كده انه كان فريق فريق ده من فرق ناس قدرت تفرق ناس قدرت تفصل اشمعنا في ناس قدرت تفرق قدرت في شباب قدروا يفصلوا في بنات قدروا يفصلوا في ناس في المجتمع قدروا يفصلوا المجتمع ما كانش كله فاسد كان في ناس كويسه وكان في ناس فرقت عن المجتمع كله اشمعنا انتوا ما قدرتوش يا جماعه اللي هيجي يوم الايام يقول له ربنا البيئة كانت فاتة ما كانش فيه صحبة صالحة ربنا هيقول له اخسن اخفى والعذ بالله ليه لان كان فينا الصالحين انت اللي ما كنتش عايز تمشي معاهم فما عرفتهمش ما عرفتهمش لما بمشي في الشارع انا واحد اخواني نتكلم مثلا سيريات بتاعه الكمبيوتر دي مثلا بتاعه افلام الاطفال ديت تعيزها ومش عا... اقابل مثلا شباب او ناس ماشيه في الشارع ماشيه على معصيه اقول يا رب الناس دي معتقده ان مفيش بيت طاقه اصلا ان مفيش جو طاقه ان مفيش حياه طاقه مخدوعين فكنا قوما مثالهم ان مفيش صحبه صالحه وهم بس لو قدموا خطوة تجاه ربنا سبحانه وتعالى هيلقوا وقع تاني انه كان فريقكم من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا اشمعنا دول ما غلبتش على هم شكواتهم اشمعنا دول ما كانش قضاء والقدر اشمعنا دول القضاء والقدر بنا ما همش في جهنة ملاعظوا بالله يبقى الحجة بتاعتهم كلها بطلة خوف ربنا غلبت علينا شكوانا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباده يقولون رب